أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريقم 122. <عاياتي mould> إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور <statisticallyuthergravel> وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا أن جاؤهم إلى البر فمنهم قد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم اخشوا يوما لا ينفع زيد عن على د شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم أن قوم الغروب <تصفيق> إن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 من خوير صدق الله العظيم